إذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلنا كثيرا من الناس فما تبعني فإنه مني فما تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم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 ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من السمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن